وكل بدعةٍ ضلالة يقول الله عز وجل في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بشر الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان بالجنة والرضوان ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قال العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى والصحابة كلهم من أهل الجنة قطع قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسن وقال سبحانه إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون قال فثبت أن الجميع من أهل الجنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم مخاطبون بالآية ومن فوائد هذه الآية الحث على اتباع طريق السلف في العقيدة والعبادة والمعاملة وسائر أبواب الدين لأنهم على الحق لأنهم على الحق وعلى ذلك الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية قال الله سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الآية وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث خير الناس قرني وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين ثم الذين يلونهم وهم التابعون ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين وهؤلاء هم سلفنا الصالح هؤلاء القرون الثلاثة هم سلف هذه الأمة وخيرها قال الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه كما في حاشية الفتوى الحموية إن السلف هم أهل القرون المفضلة فمن اكتفى أثرهم وسار على منهجهم فهو سلفي ومن خالفهم في ذلك فهو من الخلف وفي الاستذكار يقول الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه بل الرشد كله في اتباعهم واتباع السنة التي نقلوها وفهموها وعملوا بها وفي الفتح قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه فسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف فسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف وقال شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه فالطريق الصحيح للإسلام هي طريقه السلف الذين يعبدون الله على بصيره ليس فيها جدل المعتزلة ولا غلو الشيعة والصوفية بل كتاب وسنة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه فلا والله نعلم طريقا خيرا من طريق السلف انتهى من فتاوى العقيدة واتباعوا السلفي معناه أن نقف حيث وقفوا فما اعتقدوه اعتقدناه وما قالوه قلنا به وما فعلوه فعلناه وما تركوه تركناه وما كفوا عنه كففنا عنه ومن الأمور التي كف عنها السلف ولم يفعلوها الاحتفال بالمولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي ومن المعلوم أن السلف رضوان الله عليهم كانوا أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينقل عن أحد منهم أنه فعل ذلك، ونحن لهم ونحن لهم تبع، فيسعون ما وسعهم، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله عليه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، يعني الصحابة والتابعين، وقل بما قالوا، وكف عما ما كف عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه يسع كما وسعه الاحتفال بالمولد لم يقم عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف الصالح فدل ذلك على أنه من البدع المحدثات والأمر كذلك فقد جاء في الإبانة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبد بها. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. والصحابة رضوان الله عليهم كما هو معروف كانوا من أحرس الناس على فعل الخير. فلو كان الاحتفال بالمولد مشروعاً لكانوا من أسرع الناس إليه قال الحافظ بن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدع لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد باذروا إليها وهذا يدل على أن الاحتفال بالمولد من البدع المحدثة في الدين وقد أنكر العلماء هذه البدعة هذا أبو حفص الفاكهاني رحمه الله من علماء القرن الثامن يقول في رسالته المورد في حكم المولد لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء هذه الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون من الذي أحدث هذه البدعة؟ إنهم جهلة المتصوفة وجهلة الشيعة هؤلاء الفارغون العاطلون عن علم الكتاب والسنة الذين يقدمون أهواءهم على الأدلة الشرعية فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين المساجد لم تبنى للاحتفالات وظرف الدفوف وسماع الرنات وتبادل الأصوات هذا والله من الاستهزاء بالدين ومن التلاعب بدين الله عز وجل المساجد إنما بنيت لعبادة الله وحده المساجد بنيت من أجل عبادة الله سبحانه وتعليم التوحيد والسنة ومدرسة القرآن وتلاوة القرآن مع وجوب ملازمة الأدب فيها والسكينة والوقار فكيف بضرب الدفوف وكيف برفع الأصوات لقد كان السلف رضوان الله عليهم يبغضونها البدع أشد البغض وحسوصاً إذا كان الإحداث في بيوت الله إذا كان الإحداث في المساجد فهو أشد هذا أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى الصحابي المشهور التابعي المشهور كما في الإبانة الصغرى يقول لأن أرى في المسجد نارا تطرم أحب أي من أن أرى فيه بداعة لا تغيى لأن أرى في المسجد بدعة تتطيمه أي تشتعل وتلتهب أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير وهذا مسروق ابن الأجدام التابعي أيضا رحمة الله عليه ثبت عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه رأى إماما يرفع يديه في يوم الجمعة في الدعاء ورأى المأمون يفعلون ذلك تبع الله فقال ما لهم قطع الله أيديهم البدع خطرها عظيم إنها اتهام لذين الله عز وجل بالنقص ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بين في حديث عائشة في الصحيحين أن عمل المبتدع مردود عليه ولو كان كثيرا فقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال النووي رحمه الله وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات ويكفي في خطورة البدع أن المبتدع محجوب عنه التوبة حتى يدعها فقد ثبت أن الطبراني في المعجم الأوسط أن أنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله حجب التوبة عن ص صاحبي كل بدعة فيجب أن تصان المساجد عن المحدثات والبدع فإن هذا من التلاعب بدين الله ويرحم الله الإمام مالك الإمام درر الهجرة فقد قال كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة مهما كنت لاعبا بشيء فلا تلعبن بأمر دينك وقال الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه في نفس المصدر وجدت الأمر الاتباع فالاتباع الاتباع للكتاب والسنة لمن أراد أن في الدنيا من الفتن والبدأ والشرور وفي الآخرة من عذاب النار ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد وإذا تقرر أن الاحتفال بالمولد النبوي من البدع والمحدثات فإن الواجب على المسلمين أن يحذروا من هذه البدعة وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من الإحداث في دين الله وأن يسارعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني قال أهل العلم معناه من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فأنا بريء منه سواء أخذ بطريقة المتصوفة أو بطريقة الرافضة أو بطريقة غيرهم من أهل البدع تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الدين قد كمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون, فلا يكون اليوم دينا انتهى من الاعتصال وإنما أتى أوتي هؤلاء من الجهل بالكتاب والسنة فالعلم العلم فالعلم هو سبيل النجاة لمن أراد أن يتخلص من هذه البدع عليه أن يسلك سبيل السلف وعليه أن يقبل على العلم النافع فالعلم السبب لأن يبتعد الإنسان عن هذه البدع والمحدثات والشبهات وليس من طلب العلم كمن أعرض عن طلبه من طلب العلم زالت عنه الشوهات بخلاف من أعرض عن طلب العلم فإنه يبقى في الجهل إلى أن يلقى الله سبحانه فيجب على المسلمين أن يحذروا من الجهل وأن يحذروا من البداء والمحدثات ولنعلم أن الثبات على التوحيد والسنة وملازمة الطاعات وملازمة طريق السلف والاقبال على العلم سبب لحسن الخاتمة كما أن الإصرار على البدع وكبائر الذنوب والآثام سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه يبعث كل عبد على ما مات عليه فإن مات على التوحيد والسنة بعث كذلك كما, مات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلكم الرجل الذي وقصته الناق في الصحيحين من حديث عباس أنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لأنه مات على التوحيد فليحرص العبد أن يحقق التوحيد لله عز وجل وليحقق الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحذر من صحبة أهل الظلال وأهل الإحداث من المتصوفة والشيعة وغيرهم فقد جاء في الإبان عن عمر بن قيس الملاي رحمة الله عليه أنه قال إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه فإن الشاب على أول نشوه وهذا ما يسمى بضبط البدايات أي أن الشخصة إذا نشأ رافضيا أو صوفيا أو متحذبا فإن فإنه قل أن يرجع وقل أن يستقيم إن هؤلاء قد أفسدوا الشباب وأفسدوا الصغار لأنهم يربونهم على البدع وعلى المحدثات فيجب علينا أن نجتهد في تربية أنفسنا وأبنائنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحرص أن نموت على ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش رحمه الله عليه أنه قال صاحب السنة إذا مات أحي الله ذكره والمبتدع لا يذكر وفي شرح أصول اعتقاد آل السنة قال الفضيل بن عياض رحمه الله عليه طوبى لمن مات على الإسلام والسنة وفي السير يعني يحيي بن عون قال دخلت مع سحنون على ابن القصاري وهو مريض فقال ما هذا القلق قال له الموت والقدوم على الله قال له سحنون ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر والقرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى يوم القيامة وأنه على العرش استوى ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جار قال إيو فقال مت إذا شئت مت إذا شئت أيما ما دمت على طريق السنة وعلى طريق السلف وعلى هذا المعتقد الصحيح فلا عليك أن تموت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين